فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذ كشفنا عنهم عذاب الخذ في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآخر 129-أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 120-وما كان لنفس من لن تؤمن إلا بإذن الله ويدعل الرجس على الذين لا يعقلون 121-قل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 لكن من ذين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفّقون ولكن أعبد الله الذي يتوفّقون وأمرت أن أكون من المؤمنين. وَأَنِ اتَّقِ وَدَّهَكَ الدِّينَ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَمَن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ